قاللَت لَهُم مُسُلُهُم إ نَحْنُ إَِّا بَشَرْرُم مِفْلُكُمْ وَلَك اللَّه يَمُن عَلَ مَي يَشاءُ مِنَّ عبَادِهِ وَمَا كََ لنَا أَن نَّأثِيَكُم بِسُقان إِلَّ بِئِ الل